أشيخ لماذي رجل عند بعض الأسئلة لا سمعت السؤال الأول نحن حينما الشيخ أحمد الحازمي أصبح يأتي لميصر شيخ أحمد الحازمي شيخ أحمد الحازمي حينما أصبح يأتي لميصر نحن كالجماعة الروس أصبحنا يعني ندرس عنده في في الدورات العلمية ونستفيد فوايد كثيرة الحمد لله بفضل الله لأنه وجدناه ينشر على أكده للسنة في في التوحيد والشيرب وفي مسألة الشيرب وفي مسألة التوحيد والحكيمين وأصح بعض الناس الذين تأثروا بمنهج الإخوان والسلفيين وال والارجاء والمر يحذر عنه حتى أصحوا يقولون أنه جاهل وليس له علم وأنه ضل وأنا كنت نحن كنا نريد الناس هل يعني ندرس الشيخ الحزيم هل هو من العلماء أهل السنة أم يعني فيه ما يقولون أهلا أنه ضل أنه تكفيري أنه يعني أنه وأنه, وأنه وأنه هكذا ما يقول هذا الكلام إنه هو تكفيري إلا إذا كان إنسان جهمي مش أقول مرجح أو لا الشيخ اللي في مصر أو لا مو موهم ال ال الحقيقة أنهم مرجئون في الإيمان جهمية في الخطاب وهذا منهج الألباني هذا منهج الشيخ الألباني رحمه الله إحنا نقول أمر الله عاش الله ن يغفر له على ما فعل وعقيدته خلاصتها أنه في باب الإيمان بيأخذ بقول ابن حجر ومن كان على منهج الـ الـ الـ منهج ابن حجر في الإرجاء وأما في باب الكفرار فالألباني على منهج الجهمية على عخيرة الجهمية ونأردت أن تعرف هذا بالتفصيل فعليك بكتاب آه آه كتاب آه مسألة الإيمان في كشفتي الميزان الشيخ أبو عزير عبد الجزائري الشيخ عبد الإله الجزائري أبو عزير تكلم في, أو في كتاب مطور عن مسألة الإيمان وذكر ان عقيدة الألباني خلاصتها أنه مرج في باب الإيمان جهمي في باب الكفرات. إنه لا يقول إن الإنسان يكفر إلا إذا ظهر أو صرح بلسانه أو ظهر من لسانه ما يدل أنه يريد الكفر وذي عقلت الجهمية عنده مثلا يقول لك سب الدين يقول لك هذا سوء تربيا احتاج عصايا عصايتهم سوء تراجع عن تكفيره والذي بدل دين الله وشرع الله تراجع عن تكفير قاتل عنده عباد القبور مؤمنون بالله مسلمون يقول آه قد يأتون بالشرك ولكن ليش مشرك حتى سبب الدين اللي هو أعظم من الشرك لا يكفر به فهذه دي عقدت أكثر شيء خمسة جهمية في باء الآن محمد المرسي اللي هو مرشح الرئاسي يقول لا فرق بين الإسلام والنصر. نعم. <تصفيق> لقد سمعنا ذلك. وهلا وهم يدعمونه. قالوا على من شر الحزيمي. أما عن الحزيمي اللي يقول عنه إنه تكفيري أو كذا فما يقول هذا إلا إنسان إما جاهل بحاله أو صاحب هوا جهمي. من جهمي أو مرجع ولكن هو غالب الموجودين في في مصر وأمثالها زي الحلبي وغيره والعمبري والقوسي وكل هؤلاء أو أكثر هؤلاء هم معروف عنهم أنهم جهمية وزيادة على كده أن طبعا أن عندهم ما هو أعظم من الجهمية اللي هو مولات التواغيت. و بكل أنواع بما يستطيعون من من أنواع الموالاة والت يعني مسألة عندهم مش بقى خذت مسألة عقيدة وبس لا لا صار دخلت في موالاتهم المشركين توليه بالثناء عليهم في محاربتهم لأهل الدين وأهل الإيمان في تبديلهم الطو يعني يعني أقصى ما يقولون عنهم أنه هم يقولونهم ولد أمور ويساعدونهم بكل ما يستطيعون فولهم في الحقيقة أخي الكريم آه هم آه يعني هم يعني قد يكونوا أسوأ من الجهمية أو من ولد الجهمية في باب الكفران وفي باب الإيمان يقولون بقول ال المُرجَع. الأعظم والأخطر أنه أنهم حتى لما دخلوا فتنة في الديمقراطية الوثنية صار عقلتهم صار هما مثل عقلة الجهمية وان لم يكن اكثر من الجهمية اصلا لان, لأن تعرفوا ان الديمقراطية دي اصلا وثنية حكم الغير الله ف فهم قد يكونوا على طريقة مثلا يعني جهمية الجهمية وغلاة الجهمية فلماذا هم فلأي شيء او على اي شيء ينقمون من الشيخ الحازمي الشيخ الحازمي ما سمعناه عنه وما سمعناه منه أن عقيدته زي عقيدة الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ يعني فقر ابن يعني الفقر بن باز حتى أنه وإن كنا نستنكر عليه كنت أنا, أنا مثلا أنا أستنكر على الشيخ الحازمي أنه لم يشن أن أنه استجاب لدعوة من يسير على الديمقراطية الآن هذا هو الذي أنا أستنكره عليه ولا أنصحه اصلا أن هو وأحزره هو يستجيب لدعوة علي ونيس ومن معه في في في بنها لأن هؤلاء هم يسيرون في طريق الديمقراطية وهو لا يؤيد طريق الديمقراطية بس من من يراه سيظن سيسيء به الظن أنه موافق لهؤلاء الكذابين لهؤلاء الشيوخ الكذابين الذين يسيرون في طريق الديمقراطية هذا الذي كنت أستنكره لكن كع... بالنسبة لعاقدته يعني اه أما بالنسبة لاستنكار وجل استنكار الذي استنكرته على الشيخ الحازمي أنه لبى دعوة المصريين الذين يسيرون في طريق الديمقراطية وهذا يسأ به, به الظن أنه موافق له لهم ثم هم يستعملون هذه الدعوة في يعني لبيان ان أن أن, أن طريقهم ليس خطأ وان الشيخ لب دعوتنا، فهذا من المكر والكيد. ها وقد فعلوا، فهؤلاء آه هم آه في الحقيقة. يعني نشبه فعلهم بما فعله المنافقون من بناء مسجد الدرار وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه يصلي فيه حتى يرى الناس يحسن الناس ببهم ليه بهم الظن ولكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على مكرهم ونيتهم ونهاه أن يقوم فيه إيه؟ أن أنهاءه عن القيام في هذا المسجد والصلاة في هذا المسجد لا تقوم فيه أبدا فالمفروض أنه كان لا يلبه دعوته هذا هو المفروض وهؤلاء الشيوخ الذين يدعون السلفية وأمثالهم الذين يأتون بهؤلاء الشيوخ من خارج مصر هم يريدون نشر دلال دلالاتهم بهذه الطريقة يستعملون هؤلاء الشيوخ الذين لا يعرفون مقاصدهم في نشر في في في اسكات معارضيهم ولكي يبينوا لأتباعهم انه لا الشيوخ لولا انهم على حق ما رضوا لولا الشيوخ بهذه هذه الدعوه وهذا لا شك هذا يعني الأمر ينبغي الحذر منه يعني تماما حتى اني سمعت أن بعضهم قال بعد دروس الحازمي هذه هذه أقوال الحازمي وعلمه لا لا يلق... لا يتمشى مع المصريين إنما يتمشى مع السعوديين لأنه ليس في ليس في بيئة المصريين هذا الحازمي نحترمه وكل شيء هو علم كبير ولكن هذا العلم الذي تكلم عنه في التوحيد هو لا يسير ولا ولا يتناسب مع بلادنا مع مع المصريين يعني هو لو احترامنا ولكن علمه في بلاده وليس في بلادنا. كأن كل بلد له توحيد، no. <تصفيق> لا <له> هو دين، <تصفيق> في دين مصري ودين سعودي ودين فرنسي وبريطاني وكذا لا هذا هذا دين دين الله واحدة لا شريك كذا دين الله سبحانه وتعالى واحد دين الأن خليين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام دين الأنبياء دين أبو بكر الصديق واحد واحد إن دين دينا عند الله الإسلام توحيد الخالص، لكن نحن نسير على دين كل بلد هذا مودي هذا هوى هذا هوى وليس بدين ولين انتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك بعد الذي جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين شوف، ان كل ما سوى دين الله وتوحيد الله وهوى وكل بلد هو هوى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن بل بلأتينهم بذكرهم فما ذكرهم معرضون إذا إذا اللي هو يعني هؤلاء ما أعجبهم أن يأتي الشيخ ويتكلم في العذر بالجه في عدم عذر عذر الأموات عدم عذر أباد الأموات أباد البدوي والحسين بالجه أو بيسمونه يسمونه هم إن كان تكلم في هذا يخالف أهواء ولكن مشكلتهم هي تفوق ديمقراطية الآن يعني المشكلة المعاصرة اللي هم وقعوا فيها واللي هم أرادوا أن أن أن يجدوا من حتى يسكت عنهم وللأسف أن الشيخ سكت عنهم فيها حتى أنا قرأت لبعض أمة السلف. ان لو قال عرضت على السيف اربع مرات لم لم لم يقلي او ارجع الى مقعدتك مما قال اسكت على مخالفيك احد علماء السلف قال انا عرضت على السيف اربع مرات ما قيل لي ارجع الى مقعدتك مما قيل لي اسكت عن مخالفك وكان وكذلك لا يسكت وكان لا اسكت وكذل نحن لن نسكت عنه ان شاء الله حتى يتوب ويبينوا ويصلحوا فإن تابوا وأصلحوا وبينوا فإن الله يتوب عليهم والله والتباب الرحيم فهم إخواني بعد التوب، لكن مدام هم على ضلالاتهم فنحن نسكت عنهم ونحذر منهم ونتبرأ منهم لأنهم الآن يسيرون في غير طريق دين الله غير طريق التوحيد، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هذا شيء لا مجاملة فيه ولا مداراه ولا مدهنة ممكن تداري في أمور دنيوية في أخلاق لكن في التوحيد ما في مضارع في وضوح وصراحة وبيان ليه لأن نور مبين لتوحيد دين لا ينجو الإنسان في الدنيا والآخرة لا ينجو من عذاب الله ومن النار ومن سقط الجبار ويفوز برحمه الله ورضوانه والجنة إلا بهذا التوحيد كفر بالطاغوت والهمن بالله وحده لا شريك له فالله تعالى يوفق من يشاء من عباده الذين أراد الله بهم خيرا فإن الله يسلم لهم الخير حيثما كان وفقهم للتوحيد ومن النبي صلى الله عليه وسلم